آمِين عَيْنُ سِيمُ قَاف هَٰذِهِ مَعِينُ سِيمُ ق ذَلِكَ يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم فذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ العلي الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ أم فَفهَِّ وَمناكَةُ شَفونسَّحونَ بِحدِ رَّهِم وَيَتَغْفِونَ لِمًَا في الأرض تَبَّ بحدِ رَ بهِهِ وَيَ تَغخِون لِمم في الأرض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 ان اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وَكَذَلِكَ اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر, لتنذر أم يوم الجمع لا ريب فيه تنذر أم الفرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة التي وفدكم في الشعي ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن ولو شاء الله لجعلهم ولكن, ولكن من يشاء في رحمته ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحب النوتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه شيء فحكموه إلى الله وما شيئ ان ساسمع الله, ذلكم الله ذلك الله ربي ناري الصاد ربي عليه توكلت واليه انيب عليه توكلت واليه